و اشترك ئ ليصلك و كل ل ه جديد مصلى ومفيد

بحول الله تعالى ن أ خ ذ في هذا اليوم حديثنا التاسع في رحاب المناجات ا ل ش ع ب ا ن ي ة ل إ م ا م ن ا أ م ي ر المؤمنين علي بن ابي طالب عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام ووصلنا إ ل ى ا ل ع ب ا ر ة ا ل د ع ا ئ ي ة ا ل ش ر ي ف ة ولا يخفى عليك أ م ر منقلبي ومثواي وما أ ر ي د أ ن أ ب د أ به من منطقي

واتفوه به من طلبتي و أ ر ج و ه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إ ل ى آ خ ر أ م ر ي <تصفيق> نؤكد مجددا على أ ن ن تعامل الداعي على أ س ا س تأكيد

علم الله بحاله ومنقلبه ومثواه وضميره له أ ث ر عملي مباشر قلنا بحيث أ ن ه يؤكد م س أ ل ة ا ل م ر ا ق ب ة يعيش ح ا ل ة ا ل م ر ا ق ب ة على الدوام وهذا هو المطلوب وعلى هذا من هذه المنطقه ة ومن ذ ا المنطلق

نعرف الارتباط بين التوحيد وسلوك ا ل إ ن س ا ن توحيد اعتقاد لكنه ليس اعتقاد مجرد ن ت أ م ل الى هذه ما في فصل كما يعبر عنه العقل النظري والعقل العملي فهنا الداعي بهالدعاء لاحظ كيف يعيش ح ا ل ة الاعتقاد

و ت أ ك ي د اتصاله بتوحيد الله تبارك وتعالى و أ س م ا ئ ه يعني هنا العليم جل وعلا و ا ل أ ث ر المترتب عليه في سلوكه وبالذات في ج ه ة ا ل م ر ا ق ب ة و ا ل م ح ا س ب ة ذكرتنا أ م س طبعا أ ن ه ا ل ن ي ة أ ي ض ا يعلمها الله تبارك وتعالى قد تخفى على ا ل م ل ا ئ ك ة لكن الله سبحانه و ت ع ا ل ى عليم بهذه

ا ل ن ي ة النيه اذا حسن ل ل إ ن س ا ن له أ ج ر فيها إ ذ ا س ي ئ ة قلنا لها أ ث ر ليس عليه اثم ولكن فيها أ ث ر لو حاول أ ن يقوم بفعل معين لسي العلماء التجري من هذا التجري ولم يحصل منه كما بينا بمثال اراد أ ن يسمع ا ل ا غ ن ي ة لكن طلع غير أ خ و ه الشريط وحط ق ر آ ن محله مثلا على سبيل المثال

أ ر ي د ان اشتبهت يعني ما ادري ا ل آ ن ما أ ذ ك ر السيد الخوئي و ا ل م س ك الذي يتبعه ا ل ي ه و على ق ا ع د ة يسميها العلماء قبح العقاب بلا بيان يقول ما عليه شيء ل أ ن ه لم يرتكب نهائيا أ م ا السيد الشيد ا ل ص د ر ر ض ا ن الله عنه مسلك آ خ ر و ق ا ع د ة أ خ ر ى اسمها حق ا ل ط ا ع ة حق المولى جل وعلا يقول بما أ ن المولى له حق عظيم ويحتمل هذا العبد وتجرى العبد هذا

يكون على ي ه ع ل كل حال مقتضى احتياط ا ل إ ن س ا ن أ ن ه يحاول أ ن يصفي هذه ا ل ن ي ة و أ ن يكون ملتفتا هذا ما أ ر ي د أ ن أ ؤ ك د عليه قبل أ ن أ ك م ل هذه العبارات ثم أ ك د مجددا ولا يخفى عليك أمر من قلبي وما أريد أن أبدأ به. هنا قدم أمر منقلبي ومثواي وما قدم هنا لاحظوا المجدد به

منقلبي ومثواي في ا ل أ خ ر ى ثم وما أ ر ي د أن أبقى الفعل يعني الله عليم ب ا ل ع ا ق ب ة وعليم بفعلي وما, وما اريد أ ن أ ط ل ب و أ ت ف و ه به هذا جانب مهم ل أ ن ذكر ا ل آ خ ر ة و ا ل ع ا ق ب ة من أ ه م ا ل أ م و ر التي تمنع ا ل إ ن س ا ن من الوقوع

وتج... وتصحح مطالبه وتصحح مطالبه زين؟ يعني إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن يتذكر دائما في عينه ا ل آ خ ر ة و ه ا ل ن ت ي ج ة إ ذ ا أ ن ا أ ط ل ب طلب غير جيد أ و مطالبي فيها اشتباه مثلا على سبيل المثال هذه ب ا ل ن ت ي ج ة قد ب ا ل آ خ ر ة أ ن ا تهلكني فلهذا تذكر ا ل آ خ ر ة من ا ل أ م و ر ا ل ه ا م ة جدا يعني

قال معاذ الله إ ن ه ربي أ ح س ن مثواي إ ن ه لا يفلح الظالمون فتذكر المعاد المعاد لاثر أ ي ض ا مباشر على سلوك هذا ا ل إ ن س ا ن كما أ ن ه أ ث ر لعلم الله بالعبد واعتقاده بذلك باطلاع ل الله تبارك وتعالى عليه له أ ث ر

كذلك أ ي ض ا أ ن يعيش ا ل إ ن س ا ن هذا الاعتقاد وتذكر ا ل آ خ ر ة تذكر النار مثلا من

أ ع ظ م ا ل أ م و ر التي تصحح مطالب ا ل إ ن س ا ن ولهذا نجد في هذه ا ل ع ب ا ر ة تقدمت ثم بعدها وما أ ر ي د بمعنى أ و ض ح إ ذ ا كان هذا ا ل إ ن س ا ن سليم الاعتقاد سليم التذكر سليم الالتفات بشكل دائم ستكون مطالبه دائما ص ح ي ح ة و ج م ي ل ة ويبتعد عن الشبهات و أ ي شيء يحتمل أ ن يكون فيه عليه ضرر

أ و عليه ش ر من هذه ا ل أ ش ر ا ر نعم هذه إ ذ ن أحب ن أبع لها ل ا ن ق ط ة ا ل ثانيه ة أيضا وما أريد أن وما ا ل ل ت ع ا ل ل ى ع ي م ب م ا أريد أن أبدأ ب هنا ه شئ هام في ح ا ل ة الداعي يعني عندما يدعو هذا الإنسان ت أ م معي عندما ل ت س أ ل الله تبارك وتعالى

يا رب أ ن ا حاجتي ا ل ر ز ق حاجتي ا ل ع ا ف ي ة حاجتي ل أ و ل ا د ي حاجتي للمجتمع حاجتي كذا أ ن ت لا تخبر الله تبارك وتعالى تقول إ ح ن ا أ ك ي د هذه القضيه ة عندنا إن شاء ا ل ل عندنا ك لكن ن ا ل من الجميل أ ن ا ل إ ن س ا ن يستشعرها يعني لما يلح ا ل إ ن س ا ن بالدعاء يا ربي و أ ن ا محتاج للشيء الفلاني

كان يخاطبني أ و يخاطب ف ض ي ل ة الشيخ ي ع ل م ن ا لا مو صحيح تمام ل أ ن الله عليم الله عليم بما تريد أ ن تقول الله عليم بما تريد أ ن تطلب ت م ل ن ا ف أ ن ت انتبه ان لا يكون حالك حال المخبر لله تبارك وتعالى لا أ ب د ا الله عليم

في دعاء عرفه بلغنا الله و إ ي ا ك م نعم تلك ا ل أ م ا ك ن ا ل ش ر ي ف ة يقول م ؤ ن ح س ي ن ام كيف أ ت ر ج م بمقالي وهو منك برز إ ل ي ك أ ن ا يا رب عندما هذا أ و ض ح في دعاء عرفه أ ن ا ما... ما يصدر مني من م ق و ل ة هي منك、ها. انا ل ر ي د ص ل الى شيء مهم طبعا من هذه وهو

أ ن نفس المطالب الدعاء الدعاء نفسه ج ا ي إ ح ن ا قلنا ليت نص من شعبان نتهيا لها ونهيئ اعياننا ونهيئ اخواننا و أ ص د ق ا ئ ن ا زين لما أ ن ت تجب ي تطلب ترى حتى المطالب تحتاج إ ل ى توفيق أ ن ا ا ل آ ن لو س أ ل ت الشباب مثلا أ و الاخوان ا ل أ ب ا ء مثلا ماذا ستطلب

راح تشوف واحد راح يقول و الله أ ن ا أ رح يطلب ا ل ع ا ف ي ة واحد ده العيال واحد ع ا د ة م ط ا ل ب ماذا متعود عليها ومتعارف عليها زين لكن والله تجي حق واحد ليله النصف من شعبان و إ ذ ا يقدم في طلباته مثلا هم ا ل إ م ا م الحجه عجل الله فرجه يقول له وش مطالبك والله الدعاء لمولاي امام الحجه بعدين الوالدين بعدين أ ن ا مطالبي هذا مختلف عن ا ل آ خ ر ي ن هذا موفق للطلب

فالطلب نفسه نفس الدعاء د ع ا ء نفسه يعني أ ن ت ماذا ستطلب أ ح ي ا ن ا تشوف نفسك طلبت شيء معين ما كنت أ و ل تطمح إ ل ي ه ما كان عندك النظر إ ل ي ه فالله وفقك أ ن تطلب

هذا الطلب المعين مثلا زين فهذه م س أ ل ة م ه م ة وفي مناجاه المريدين نعم التي هي ل إ م ا م ن ا زين العابدين ع ل ي السلام موجود هذا المعنى نعم في ا ل م ن ا ج ا ة يقول سبل الوصول إ ل ي ك نعم

و أ س ل ك بنا سبل الوصول إ ل ي ك على كل حال العبارات م ت ق د م ة فيها يعني ج ع ل ن ي يا ربي ممن أ ن ج ح ت لهم المطالب يعني علمني يا ربي ماذا أ ط ل ب

غير حاجاتي اللي أ ن ا أ ش ع ر بها هذه لا ب أ س هي م و ج و د ة هذه الحاجات لكن هناك مطالب م ع ي ن ة الله يلهمك ويوفقك إ ي ا ه ا مثل في دعاء ا ل إ م ا م زين العابدين عليه السلام في ا ل إ ب ن الابن يعني للوالدين ايش تقول

يقول و أ ل ه م ن ي ما علي يعني مضمون ما علي ل ه م إ ل ه ا م ا يعني علمني يا ربي ماذا أ ف ع ل وماذا أ د ع و للوالدين إ ذ ن هذه كلها ع ب ا ر ة عن نجاحات في المطالب يوفق إ ل ي ه ا هذا الداعي إ ذ ا عاش هذه ا ل ح ا ل ة شوف وما أ ر ي د أ ن أ ب د أ أ ن ت تعلم به فوفقني لما أ ط ل ب و أ ت ف و ه أ ن ا لا أ ر ي د إ ل ا أ ن اتفوه بما هو جميل

وما هو مناسب و أ ن أ ك و ن في م ظ ن ة ا ل د ا ع ي ن إ ل ي ك فيما يعود فيه النفع علي وعلى غيري وما يجعلني سالما في ا ل آ خ ر ة بالتالي قال وارجوه أ ر ج و ه ل ع ق ب ت ي و أ لعاقبتي ومن هذه ا ل ع ب ا ر ة نخلص إ ل ى شيء هام ما هو هذا الشيء الهام أ ن ا ل إ ن س ا ن لا بد

ل بد ان يربط ا ل أ ش ي ا ء بالله تبارك وتعالى ح ا ل ة ا ل ر ب ط ى هذه م س أ ل ة مهمه جدا وارجوه لعاقبتي تقول طيب أنا والله أطلب أمور مادية نعم أطلب أطلب المردية والتوفيق مثل يفعل طيب مردية ابن أنا ما كان يفعل ابن عباس رضوان الله عليه ابن عباس يقول أنا أسأل الله نعم عباس رضوان سبحانه وتعالى الخير والمال لأن به أصل الرحم وبه أحج أصل لاحظ

ع م ل ي ة الربط هذه م س أ ل ة م ه م ة ل أجعل. اللهم أ ج ع ا ل اجعلني ممن أ ط ل ت ع م ر ا ما وقف ا ل إ م ا م زين العابدين عليه السلام في الدعاء هنا

قال ممن أ ط ل ت عمره وحسنت عمله لاحظ هنا ه الارتباطات م و ج و د ة ف ا ل إ ن س ا ن دائما حتى لو طلب مطالبا م ا د ي ة يربطها بالله وهذا هو ما يؤمن له ب م ش ي ئ ة الله تعالى ا ل ع ا ق ب ة ا ل ح س ن ة في الاخره آ خ ر ة ل ل ن ق ط ة ا أ ي ة التي ن أ خ ذ ا العبارة التي بعدها الداعي يا ربي وقد جرت مقاديرك من يقول علي ربي جرت وقد

أ ن ت قدرت لي أ م و ر قدرت لي يعني طبعا هذا بحث في القدر و ت ع ر ف القدر الشائك والقضاء لكن ما راح ندخل فيه ل أ ن احنا نتناول ا ل ع ب ا ر ة على كل حال يعترف هذا العبد

بعد أ ن استقر في نفسه هذا العلم من الله تبارك وتعالى يقول هذا علم وتجري آ ث ا ر ه علي وقد جرت مقاديرك علي فيما يكون مني إ ل ى آ خ ر عمري هنا لفته وهي انه تعرف و أنت ما يقدر الله تعالى في ا ل أ م و ر ا ل ت ك و ي ن ي ة أ و ا ل م ل ا ز م ة ل ل أ م ر التشريعي ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ر التكويني هذا ما عندنا في خلاف

قدر الله تبارك و تعالى لهذا العبد أ ن يكون يوما مريضا و يوما سليما

ها يقدر الله تعالى له خير معين أ ن يحصل على شيء معين هذه أ م و ر ت ك و ي ن ي ة فعلا ا ل إ ن س ا ن خاضع لها ومؤمن ويطلب من الله الخير الكثير فيها لكن ها لا يقع في الجبر كما أ ش ر ن ا أ ي ض ا من خلال ع ب ا ر ة أ م س لا يقع أ ن ه والله أ ن ت يا رب جرت مقاديرك عليه ويروح يعتقد مثل ما اعتقد بعض الجبريين نعم أو الج... من يقولون بالجبر أن الإنسان

مجبور خلاص تجري عليه ا ل أ م و ر أ ن ا الله كتب ارتكب ه ا ل م ع ص ي ة ولا كان أ ن ا ما, ما ارتكبت زين مثل ما كان يقول م ع ا و ي ة زين يقول الله مو قادر يخاطبهم يقول الله مو قادر يمنعني لو أ ن ا م ؤ ه ل لهالخلافه كان منعني و أ ب ع د ن ي عنها

شوف شلون ا ل م غ ا ل ط ة ا ل ك ب ي ر ة جدا عند هؤلاء لا ننتبه الله سبحانه وتعالى قلنا أ ع ط ى ا ل إ ن س ا ن الاختيار نعم ولهذا أ خ ت م بهذا المثال البسيط شوف يعني ا ل ع ل ا ق ة بين ما يريد العبد وما يعطي الله سبحانه وتعالى زين ا ل آ ن عندما

هذا س م ر ابن جندب ع ن د نخله م و ج و د ة في بيت وصار هالبيت نصيب آ خ ر ي ن وما ع د ه ا ا ل ن خ ل ة حتى يروح لها لازم يمر من البيت وصار كل يوم رايح داخل على هالبيت وتاذوا فرفعوا أ م ر ه م إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه اله ن ب ي د ع ق ا ل له تعالى هذه

بدل ه ذ النخله بنعطيك لها قيمه هل كثر قال ما ر ي د لنخلتي بنعطيك هل كثر قال م ر ي د لنخلتي زين قال سنعطيك في ا ل ج ن ة بدلا منها في الجنه ما معناها يعني ع ن د ن ا ن خ ل ة في ا ل ج ن ة وهو في النار ما صارت هذه يعني في ا ل ج ن ة يعني أ ن ت بتروح الجنه والنخله بتصير ن خ ل ة من نخل ا ل ج ن ة خ ا ص ة هناك قال لها ما اريد لنخلتي هذه

الله سبحانه وتعالى إ ذ ا يريد الخير ويريد أ ن يقدر الخير لهذا ا ل إ ن س ا ن إ ل ا إ ذ ا هو تمرد وابتعد ومن هنا كان المعصوم يعني هذا إ خ ب ا ر إ خ ب ا ر من رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه لكنه مشروط ب أ ن ه هذا يلتزم تمام اذا ما التزم لا قلنا ممكن بالبدايه تغير تتغير ا ل أ م و ر

تمام ولا لا و لهذا حبيب ا بن مظاهر ا ل أ س د ي رضوان الله عليه لاحظ المثال حبيب طبعا موعود ب ا ل ش ه ا د ة من ج م ل ة الذين وعدوا من قبل يعني اهل البيت صلوات الله و سلامه عليه اجمعين زين وتمر الجمل و ما استشهد وتمر صفين وتمر النهروان و ما استشهد فجاء ل أ م ي ر المؤمنين عليه السلام يقول ل ه يعني أ ن ا موعود

وقد جرت مقاديرك علي ي ع ن ا في بشرى لي إ ل ى آ خ ر عمري و ا ل آ ن آ خ ر عمري سيصل ما حصلت على ا ل ش ه ا د ة و إ ذ ا بالحسين قد مر أ م امامه ق ل شهادتك ع عليه الحسين

إ ذ ن هناك بشريات قد يطلع المعصومون على بعض منها لبعض العباد وفقنا الله و إ ي ا ك م لذلك كما وفق هؤلاء حبيبي بن مظاهر لكن شرط أ ن يبقوا على العهد مع الله ومع أ ه ل البيت صلوات الله و س ل ا م عليهم أ ج م ع ي ن

ويجيب المطر اذا دعه يكشف السوء ويجيب المطر ض إ ذ ا دعه يكشف السوء ويجيب المطر اذا دعه يكشف السوء اللهم اشف عننا السوء عن السوء والبلاوى وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لسيم ا المنظرين ومن أ و ص ا ن ا يا ر ب العالمين و ب ل غ ن ا ز ي ا ر ت ه م يا كريم السلام عليك يا سيديا يا رسول الله البشير النذير السراج المنير اطهر ل ا ل طهر ا على مضار السوء العالمين و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه السلام عليك على أ خ ي ك امين الله في أ ر ض ه أ م ي ر

المؤمنين وعلى ابنتك ا ل ب ض ع ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ع ص و م ة ف ا ط م ة عليه السلام وعلى نعمه م ل د ك وسلام على آ ل ي ا س ي ن و ر ح م ة الله وبركاته اللهم صل على محمد و آ ل محمد اللهم كن وليك الحج ة

「それを聞いてください」「そらを聞いてください」「そらを و いてください」「そらを聞い و ください」

حتى تسكنه أ ر ض ك ط و ع ا و ت م ت ع ه في ها ط و ي ل ا ب ر ح م ت ك يا ر ح م ا ل راح ي ل ى د وينها وذو ي ك م و ل ق ض ا ء ا ل ح و ا ئ ج و ل ش ف ا ء ا ل مرد رحم الله من ادى ا ل ف ا ت ح ة ماتحيات ع ل ل ص ا تسجيلت ا مسجد القائم